اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسام فكانت هباء وَكُنْتُمْ أَزْوَاجٍ ثَلَاثَةٍ فَأَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِيمَنَ وَأَصْحَابُ الْمَشَأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَأَمَةِ وَسَابِقُونَ السَّابِقُونَ أُلَاء المقربون في جنات النعين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ومائن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 عُرُباً أَتْرَابًا لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ في سموم وحمين وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم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 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين